بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين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 من عَمِلَ صَالِحًا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم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 إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من مِنَ فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنهم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 أم حسب الذين جت رحوس سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أمحيأهم وماماتهم ساء ما يحكمون